بسم الله الرحمن الرحيم والسماء إذا تلبون واليوم الموت وشهد يود ومشهود قتل أصحاب الأفجود أن نار ذات الوقود إذ هم عليها قود وما نقل منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد <تصفيق> الذي له مرك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن <تصفيق>